بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير من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 ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنل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 من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إن إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.